الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توقفنا عند الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف فما معنى الممنوع من الصرف؟ ها؟ الممنوع من الصرف نعم هو الممنوع من التنوين يمنع من الصرف لعلة واحدة واحد العلة واحدة المؤنس المختوم بألف التأنيث المقصورة مثل سلمة سعدة اثنين المختوم بألف التأنيث الممدودة مثل صحراء قرداء حسناء شيماء ثلاثة صيغة منتال جموع ما هي صيغة منتال جموع؟ حد غيرك صيغة منتال جموع هي كل جمع تكسير بعد ألف جمع حرفين أو ثلاثة أوصت هما ساكن مثال لصيغة منتال جموع كلمة مساجد وكلمة مصابيح قناديل طيب إعراب الممنوع من الصرف كيف يعرب الممنوع من الصرف؟ يرفع ولن، يرفع، يرفع، يرفع بالضمة، وينصب، ويجر بفتحة. أقول سافرت إلى مكة ولا إلى مكتي؟ مكة، لمكة؟ ما علت جر مكة مجرور بالإيه؟ بالفاتحة لماذا؟ لأنه ممنوع ما علت منعه من الصرف لا ها؟ العالمية و... والتأنيس العالمية والتأنيس إذن يمنع من الصرف العلة واحدة المؤنث المختون بالي في التأنيس المقصورة المؤنث المختوم بألف تأنيث الممدودة صيغة منتهى الجمهور السؤال كلمة مساجد يجعلها في جملتين مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسر كلمة كلمة مساجد مساجد كلمة مساجد صيغة منتهى الجموع عايزها مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة ها ها ها تفضل صليت صليت في مساجد داه، ها، صليت في المساجد ها. صليت في مساجد، صليت في مساجد السنة، يبقى صيغة منتال الجموع والممنوع من الصرف، يرفع بالضم وينصب ويقرب ال بالفتحة. شرط إعراب الممنوع من الصرف هذا الإعراب ألا يعرف ولا يضاف فإذا عرف أو أضيف يجرب بالكسر يجرب بالكسرة إذن لو أتى سؤال في الامتحان هذا المثال هكذا صليت في مساجدي وقال صو بالخطأ أقول صليت في مساجدا ولو أتى هذا المثال صليت في المساجد، وقال صوب الخطأ أقول في المساجد دي. إذا الممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين ويمنع من الصرف العلة واحدة ثلاثة المختوم ألف التأنيس المقصورة الف التأنيث الممدودة صيغة منتال جموع. طيب يمنع من الصرف العلتين إذا قلت علتين يبقى على و عندي على وستة حاجات من فكر المثال اللي ضربناه. ها قلنا ايه عمر ونوران راحوا فين اليابان واحمد رمضان راح فين راح السوق الحرة راح بورسعيد طيب ما علاقة هذا المثال بالممنوع من الصرف واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا العالمية معاها ايه ستة اشياء عمر عالمية زائد عدل نوران عالمية زائد تأنيه اليابان عالمية زائد عجمة عجمة دي أكله عجمة أحمد عالمية زائد وزن الفعل رمضان عالمية زائد زيادة ألف ونون بورسعيد عالمية زائد تركيب مزج إذن إذا قلت ممنوع من الصرف للعالمية لازم يذكر معا شيء عالمية و يبقى عمر ونوران راحوا فين اليابان أحمد رمضان راح فين قلنا كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا إلا مين صن شملة مين صن شملة صاد صالح والنون نوح والشين شعيب والميم محمد واللام لوت والهاء هود كل أسماء الأنبياء ممنوع من الصرف إلا الايه إلا الستة دول دول مش ممنوعين من الصرف طيب موعدنا اليوم مع علامة الجزم قال وللجزم علامتان طيب من يعرب للجزم علامتان أقول للجزم علامتان ولا للجزم علامتين تان ولا 20 ها للجزم علامتان للجزم جر ومجرور خبر مقدم وعلامتان مبتدا مؤخر مرفوع بالالف يكون اصل الكلام علامتان للايه للجزم زي في بيتنا رجل في بيتنا رجل خبر مقدم ومبتدا مؤخر ويمكنك أن تحكم من يرب تحكما أن تحكم هي أنديت اسم ولا فعل أبلها إيه أداة نصب فعل مضارع منصوب طيب منصوب بفتحة ظاهرة ولا مقدرة أن تحكم ظاهرة على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين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 الجزم علامات الجزم السكون والحذف حذف حرف العلة وحذف النون السؤال ما الذي يجزم الفعل الماضي ام المضارع الفعل المضارع اذا نتكلم عن جزم مين جزم المضارع لان الماضي مبني والامر مبني جزم المضارع متى يجزم الفعل المضارع امتى قادر اقول ان الفعل ده هو مجزوم اذا سبق لابد ان اعرف ادوات الجزم أدوات الجزم واحد وأشهرهم لم اثنين لما طب ما الفرق بين لم ولما هقول لم يحضر الشيخ لما يحضر الشيخ في فرق في المعنى ايه الفرق لم يعني مش جاي طب ولما ما جاش بس على على وصول يبقى لم ولما ولام الامر لينفق ذو ساعة من ساعته ولا النهي. يبقى اسمها أدوات ال إيه؟ دي أدوات الجزم. بس الأدوات دي بتجزم كم فعل؟ تجزم كم فعل؟ تعلم جس فعل واحد بس. يبقى الأدوات اللي قدامي دي تجزم كم فعل؟ تجزم فعلا واحدا. قال الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. أعربي يلد فعل مضارع مجزو وعلامة الجزم. السكون تبليه السكون لأنه صحيح الآخر لأنه صحيح الآخر لم يلد طيب عندي في صورة البينة تبدأ صورة البينة بقول الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب طيب يكن دي أصلها إيه أصلها يكون أنا معكم أهو منتزين يكون طب يكون ده فعل صحيح ولا معتل صحيح يعني آخره حرف صحيح معتل يعني آخره ألف أو و و أو, أو ياء طيب ده صحيح ولا معتل؟ صحيح طب الصحيح بيجزم بالإيه؟ يبقى لم يكن هي أصلها كده لم يكن طب وصلت في المصحف لم يكن إزاي؟ إزاي دي وصلت لكده؟ السبنون دي سكنة لأن ده فعل مضارع مجزوم وعلمة الجزم السكون والو دي حرف علأ وحروف العلأ كلها سكنة. اللغة العربية بتكره التقاء ساكنين ما يجيش حرفين ساكنين واربعة يبقى بنيدي للساكن الأولاني يخلوه رجله وبإيه وبيمشي يبقى إيه نحزف الساكن الأولاني صارت لم يكن يبقى أنت بديك تقرأها لم يكن الذين كفروا أنت عارف القصة أني أصلها لم يكون والواو حرف علة حذفناها صارت لم يكن طب لها شاهد كمان في القرآن ها. حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها هي اصلها ايه لم يكاد وده اسمها ساكن والالف حرف عل ساكن واللول العربية بتكره التقاء الساكنين بقت ايه لم يكد يراها اذا السكون علامة للجزم امتى في الفعل الإيه؟ صحيح الاخر يبقى صحيح الاخر يجزم بالايه بالسكون يجزم بالسكون وأدوات الجزم اللي بتجزم فعل واحد قدامي أهل بعد شوية هناخد أدوات بتجزم فعلين يبقى الأدوات دي بتجزم إيه فعل واحد وعلمة الجزم في الصحيح السكون طيب حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر زي يسعى يقضي يأتي يدعو هذه الأفعال معتلة لو وضعت هنا هلم يبقى شكل الفعل لازم يتغير هاجع على حرف العلة وقول له مع السلام بقت لم يسعى لم يقض لم يسع لم يقض لم يأت هنا تسمع مثلا مزيع أو حد في النشرة يقول لم يأتي موكب الرئيس يأتي تعرف ان الكلام ماشي فين في سكة الخطأ المفترض تقول او يقول لم يأت فعل مضارع مجزوم وعلمت الجزم حاس في حرف العل عشان كده لما تقرأ في القرآن تلاقي حرف العل دايما بيعوضوا عنه بايه بكسرة لم يأت ليه ليه لم يأت بيحط لك الكسرة دي عوض عن حرف العل المحزوب هنا وحرف العل هنا ايه يحط لك لم يدع يدع يحط لك ضمة على العين عوض عن حرف العلة المحزوف إذا الصحيح الآخر يجزم بإيه بالسكون ومعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة إذا لابد أن أضبط كلامي وأنا لا أتكلم يبقى الصحيح الآخر يبقى ينفعش أقول لم يلد ولا لم يلدو ماله إيه لم يلد لم يلد ساكنة لم يسعى إيش لم يسعى لم يقضي لا لم يقض خلاص طيب اذا متى يجزم الفعل المضارع بالسكون اذا كان صحيح ومتى يجزم بحذف حرف العلة اذا كان معتل وحروف العلة هي الالف الياب اجموعه كلمة ايه واي, واي. خلاص طيب متى يجزم الفعل المضارع بحذف النون ها أحسن الله إليك إذا كان من الأفعال الخمسة وهنا سؤال مراجع بقى ما الأفعال الخمسة؟ ها كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو, أو الجماعة أو ياء كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو ياء المخاطبة طيب دول كام ومو اللي سموه من الأفعال الخمسة مش ده سؤال برضه قلنا السؤال ده قبل ذلك قلنا لا مش مذكر ومؤنس قلنا غائب ومخاطب قلنا يلعبان وتلعبان تشرحون ويشرحون وتشرحين صاروا كم صاروا كم خامسة ما إعراب الأفعال الخمسة ترفع بي ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون كنت انا قلت لكم مثال زمان قلت لكم كان الاعلام بيقول انا وايه انا والديكسان ما بنجتمعش ابدا في مكان اذا اداه النصب واداه الجزم مع النون ما يجتمعوش مع بعض لقيت جملة فيها اداه نصب ما تلاقيش نون اداه جزم ما تلاقيش نون طب لو لقيت النون ما تلاقيش ولا اداه نصب قال الله ادي في النصبه لن تنال البر حتى تنفق مما تحبوا أين الأفعال المضارعة؟ تنال وكمان تنفق وكمان تحبوا دي أفعال مضارعة هذا الفعل المضارع صوبي خبيء ماذا بلان ماذا تفعل بلان شغلتها إيه؟ تنصب طب هنا في نون يبقى منصوب بحذف النون ما الناصب والنون لا يجتمعان حتى اداه نصب هنا في نون يبقى منصوب بحذف طب هنا في نون أه. تحبون في نون في اداه نصب في اداه جزم يبقى هذا فعل مضارع مجزوم منصوب مرفوع بثبوت النون ماشي طيب المعلمون المعلمون معتصمون هيعطالوا العمل عشان المطالب الفئوية وعشان الكادر وعشان المعلمون لم يشرحون ويقول لي صوب الخطأ الغلط فيه ها. النون تحزف ليه لإن النون ما تجيش مع علام أنا وديكسان من اجتمعش ابدا في مكان يبقى النون ما تجيش مع اداة الجزم ولا اداة النص يبقى المعلمين لم يشراء حو المعلمين لم يشراء حو اذا الجزم له ادوات لم ولما ولن هي ولام الامر قال الله لينفق لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق فعل مضار ومجزون اين اداة الجزء لام الامر عشان تقرأ لينفق ذو ساعة من ساعته صورة ايه ها صورة ايه طلاق ولا التحرير صاهد ماشي لينفق ذو ساعة من ساعة إذن علامات الجزم السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر حذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أواو أو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بي بحذف النون واضح واضح طيب مواضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر اللي يسمع عبارة غير واضحة يسأل وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة وهذا الموضع هو أكمل الفعل المضارع الصحيح الآخر ومعنى كونه صحيح الآخر أن أخره ليس حرفا من حروف العلة وحروف العلة هي الألف والوا واليا ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل فإذا قلت لم يلعب علي لم ينجح بليد لم يسافر أخوك لم يعد لم يعد, لم يعد, لم يعد إبراهيم قالدا بشيء لم يسأل بك كورونا الأستاذة فكل من هذه الأفعال مجزومة لماذا لأن سبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه السكون وكل واحد نازل أفعال فعل مضارع صحيح الأخ كلام واضح كلام واضح ولا في هو هو الكلام العصبور موضع الحذف قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم فين في الفعل المضارع يعني عايزك تسمع وعندك على الصبورات شوف الكلام موجود ولا لا وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل للآخر وفي الأفعال التي رفعوها بثبوت أو بثبات وأقول للحذف موضوعان يبقى مبتدأ وإيه مخبر ولا خبر ومبتدا للحذف موضوعان الأعراب إيه خبر ومبتدا يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة تفضل لا خليك هنا بس. أصغر فعل في اللغة العربية من كم حرف من حرفين؟ حرف واحد أصغر حرف في اللغة العربية حرف أصغر فعل حرف زي في عشان كده كان بيجي من الألغاز يقول لك اعرف هذا المثال في الكوبة ماء تقول له يا عم في الكوبة ايه? تفهمش في الكوبي انا ما قلتش في الكوبة انا بقول في الكوبة ماء في فعل امر من الفعل وفى يفي في, في. اما اقولك عيه الامر عيه الامر الامر دي ما اقول به عيه فعل امر من الفعل وع يعي عي, عي. وقي يا أيها الذين أمنوا قو الأمر من قو قي قو أنفسكم وأهليكم نارا قي فعل أمر فما قول في الكوبا ما يبقى فعل أمر والكوبا مفعول به منصوب عالمة النصب إذا ما قلنا أكلت أقول دجاجتان ولا دجاجتين أكلت دجاجتان تنفع أيوة تنفع دجاجة هي مفعول به وتان بائع الدجاج بائع الدجاج اسمه تان فانا بقول اكلت دجاجة تان يبقى تان دي ايه مضاف اليه تان مضاف اليه بائع الدجاج الموضع الاول الفعل المضارع المعتل الاخر ومعنى كونه معتل الاخر ان اخر حرف من حروف العلة السلاسة التي هي الالف والواو والياء خلاص فمثال الفعل المضارع الذي يخيره آلف يسعى ويرضى ويهوى وينقى ويبقى طيب الفعل يهوى انا عايز حد يدخل هذا الفعل في جملتين يختلف فيهم المعنى يهوى اكبر لغة فيها ثراء هي اللغة العربية فكثير من الكلمات لها أكثر من معنى وعندنا ابن الأنباري اللي كتاب ممتع اسمه الأضاد كلمات زي القرء كده القرء القرء بمعنى الحيط وبمعنى الطهر فكلمة يهوى يهوى الولد أمه يعني يحبه ويهوى الذباب على الطعام يعني يعني يسقط طيب عندي يسعى ويرضى ويهوى وينقى ويبقى ده فعل معتل الآخر بالالف ولا بالياء يسعى طب لماذا يشياء ما هي شكلها الشكل الياء لماذا يشياء إلا عرفتني يألف يا أو ياء إذا كان ما قبلها مفتوح فهي ألف يسعى إيبا دي ألف لينة طيب يقضي الضد ما ضي مكسورة يبقى اللي بعدها يع فكل هذه الأفعال الذي في آخره في آخره ألف ده اسمه معتل ومثال الفعل المضارع الذي يخيره يدعو يدعو يرجو يبلو يسمو يقصو ينبو طيب واحد بقولك اكتب لي رسالة ف أرجو من سيادتكم التكرم بالموفقة على كذا ونرجو من سيادتكم التكرم بالموفقة على كذا شكل الفعل يرجو بقى في المرتين زي بعض ولا مختلف يعني قالغلك أرجو من سيادتكم التكرم بكذا ونرجو من سيادتكم التكرم بكذا فكتبها ازاي ها بتقول صعبة؟ شكل الكلمة البجتاء أرجو أرجو أكتبها إزاي؟ يعني أكتب أرجو كده؟ ونرجو كده أنه اللي بدون ألف أنهو أرجو ولا نرجو نرجو دي واو الجماعة وأرجو اللي ما كده طيب انت شوف الناس اللي بتكتب بقى شوفها بتكتبها ازاي ماشي شوف اللي بكتبها بكتبها ازاي والله اكتبت لا ف ومثال الفعل المضارع اللي اخره يا يعطي يعطي طيب دي يا أولي ألف لين ما قبلها ويقضي ويحيي ويهدي فإذا قلت لم يسع علي إلى المجدي فإن يسع فعل مضارع ماله مجزوم وعلمة جزمه حذف حرف العلم إذا الفعل الصحيح يجزم بإيش بالسكون والفعل المعتل يجزم بإيه والأفعال الخمسة تجزم بإيه بحذف النون إذا عندي سكون في الصحيح الآخر وعندي حذف والحذف ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، حذف عرف العلة وحذف ماشي؟ والفتحة قبلها دليل عليه هو فعل معتل الآخر، فإذا قلت لم يد انظر إلى المثال الأخير لم يدعو محمد إلا إلى الحق يدعو دي، يدعو فوق العين إيه؟ بتقول لك إيه الضم دي؟ بتقول لك خلي بالك أنا عوض عن الواو المحزوف فعل مضارع مجزوم ماشي لسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حذف الواو هي اسمه واو ولا واو واو ما فيش واو في اللغة العربية ولا في نا ولا في حا ولا في كل الحروف دي الحرف اسم حا ونا ووا اللغة العربية لغة ذوق علي عشان كده بنقوله مخارج الحروف دي تقضع للذوق ما فيش النار يعرضون عليها النار لا اسمها النار يعرضون عليه النار وعلمت جزم حذف الواو واضضم قبلها دليل عليها وإذا قلت لم يعط محمد إلا خالدا أقول لم يعط لم يعط تحت الطوف إيه عندك كاسرة عوض عن مين يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم لسب لأنه سبق بحرف الجزم أو لسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وقص على ذلك أخوته الموضوع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بي ثبوت النون وقد سبق بيانها ومثالها يض ربان وتضربان أدتني ويضربون وتضربون وتضربين تقول لم يضرب ولم تضرب ولم يضرب ولم تضرب ولم تضرب ب خمسة مع الغائب والمخاطب اثنين فالف الاثنين واثنين فوق الجماعة واحد مع يا لان لأن مفيش ياء مخاطب مفيش ياء مخاطب تمرينات ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية فعلا مضارعا مناسبا ثم بين علامة إعراب الكسول إلى نفسه ووطنه الكسول إلى نفسه ووطنه عايز فعل مضارع مم. أيوة يسي إلى نفسه ووطنه طب يسي آ و ا ايضا ايه فيه هيبقى مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم عندي اداه نصب عندي اداه جزم يبقى يبقى الكسول يسيء الى نفسه ووطنه طب من يعرب هذا المثال الكسول اسمه ولا فعل وقع اول الكلام يعرب مبتدا والمبتدا دايما عايز عايز عايز خبر لأن الخبر هو الجزء الذي يتم معنى الكلام يبقى الكسول مبتدى ويسيء فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو إلى نفسه ووطنه ده جر ومجرور وحرف عطف ومعطوف والجملة الفعلية كلها خبر لمين للكسول لن ده بتشتغل ايه لن بتنصب يعني اللي يجي وراها هيبقى منصوب لن نؤت المجد إلا بالعمل والمثابرة لن تناء لا المجد إلا بالعمل والمثابرة صح لن تصل ماشي خلاص طيب الصديق المخلص فراغ لفرح صديقه يفرأ يفرح يبقى القاعدة ما استفدناها شي ما أنا مش عايز أساكن كل كلمة الصديق المخلص ما له لو قبلها نص بقول يفرح صح ولو قبلها جزم أقول يفرح طب ما فيش كده أقول يفرح لفرح صديق الفتاتان المجتهدان فراغ نعم ها يسعدان طب من يعرب يسعدان ده فعل بيه نوعه ايه من الافعال مرفوع بايه وصله مرفوع بايه بثبوت النون طبعا انت وصلتم للمحطة الاخيرة والشحن بتاعكم خلص فانا عذركم يعني انتم من من, من صلاة الجمعة وانتم هنا لحد دلوقتي فان شاء الله ربنا يعجوركم خير الطلاب المجدون فراغ وطنهم الطلاب المجدون يحبون وطنهم من يعرف المثال ده الطلاب المجدون لا الطلاب مبتدا طيب الطلاب دي مفرد ولا مثنى ولا جمع جمع طب جامع مذكر ولا مؤنث حرام عليك الطلاب جامع تكسير طب جامع المذكر هو ايه مدل على اكثر من اثنين بزيادة و ونون او ياء ونون فلا حون في حين مسلي مون او اين اما قلم واسد وسود وسرير أسرة وطالب طلاب فدي جمع إيه جمع تكسير يرفع بإيه بالضمة زي مين وزي مين يتطابق جمع التكسير في إعرابه في حالاته الثلاثة مع مين مع المفرد اللي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة يجر بالكسرة ما قلنا واحد وخمسة زي بعض الطلاب المجدون الطلاب دي مبتدأ لازم إن الكلمة اللي لزق في المبتدأ تبقى هي الخبر لا مش لازم لإن الخبر هو الجزء اللي بيتمم معنى الكلام المجدون دي صفة صفة المين والطلاب مرفوعة يبقى الصفة مرفوعة الطلاب المجدون مالهم يحبون يبقى يحب يحبون فاعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وطنهم مفعول به وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية كلها خبر من خبر من الطلاب ماشي خلاص سؤال بقى ما هي علامات الجزم أجل علامات الجزم السكون وآخر سؤال أسئلة تحت ما هي علامات الجزم في كم موضع يكون السكون علامة للجزم في كم موضع يكون الحذف علامة على الجزم ما هو الفعل الصحيح أسئلة تحتها سهلة جدا نحلها في الواجه بعد كده عندي المعربات المعربات المعربات قسمان طيب هسأل سؤال هسأل سؤال. مين يأتي بجملة المبتدأ مفرد والخبر مثنى. المبتدأ مفرد والخبر مثنى. له هدية بسرعة جدًا. الصبح ركعته صح مبتدىء مفرد الخبر الرغيف نصفان خلاص المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف طيب المعرب بالحركات حركة قلنا في فرق بين الحركة والحرف صح طب الحركة هي ايه؟ خلي بالك كده دي اسمها ايه؟ حركة وده حرف دي حركة وده طب ودي وده خلاص؟ الحركة صغيرة ضم فتحة كسرة والحرف واو والف ويا اذا كل اللي مرفوع بالواو يبقى بيعرب بالايه بالحروف ازاي ها احنا خدنا حكتين لحد دلوقتي بيعربوا يرفعوا بالواو يرفعوا بالواو جمع المذكر السالم واء واء الاسماء الخامسة ابوك اخوك حموك صح فوق صح طيب الذي يرفع بالالف المثنى يرفع بالالف والأسماء خمسة تنصب بالالف طيب من الذي يعرب بالياء واحد اثنين ثلاثة ها المثنى نصبا وجرًا بلياء صح وجمع المذكر نصبًا وجرًا بلياء والأسماء الخمسة جرًا بلياء سلمت على أخيك أخيك سلمت على أخي يبقى هذا الإعراب بالإيه بالحروف طب الإعراب بالحركات عندي المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث والمضارع المنصوب الصحيح أو المرفوع الصحيح أو المجزوم الصحيح طيب الضمة والفتحة والكسرة علامة مشتركة بين الأسماء والأفعال صح ولا غلط كتبها الضمة الفتحة الكسرة دي في الأفعال والأسماء كلام ده صح ولا غلط صح ها سكت طب سكوت ده علمت الرضا ولا يعني علمت التوهاء ها وصفيه، ها، طب صححلي العبارة دي كده؟ يعني أقول الضمة والفتحة والسكون وأقول كده كده صح كده؟ يبقى الضمة علامة مشتركة بين الأسماء وال والفتحة علامة مشتركة بين الأسماء وال والكسرة في الأسماء تقابل السكون في الأفعال لأن ما فيش فعل مكسور ده في فعل اسمه إيه؟ مجزوم وما فيش اسم مجزوم إذن يقول المعرب بالحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء صح؟ صح؟ ولا لصعبه كفاء لكم كده ولا ايه كفاء لكم كده نتوقف عند المعربات ورجاء من الشباب نذاكر ونأتي بالاسئلة الصعبة ونحاول نطبق لان النحو كله تطبيق احنا ربنا منا علينا بالصبورة عشان تسهل الموضوع شوية عشان ما ينفعش النحو يتقال واحد بيقول والناس بتسمع بس نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يكتب لنا ولكم الاجر ما تسمعون ما استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته